وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديه من صياب أو صدقة أو نسك فإذا فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر, فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعة, وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام